ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخذو بقانة من دونكم لا يألونكم خبأنا وذو ما عرستم وذو ما عرستم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَאَن تُمْ أُولَاءَ وَلَا يُحِبُّنَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ بِكُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَبُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَابِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 119. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا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 دَفْعَ الشَّرَّ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يأتوكم من ثورهم هذا ويأتوكم من ثورهم هذا يمدلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا مشرى لكم ولتقوا إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عز الله العزيز الحكيم.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 تَقُولُ اللَّهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ وَتَقُنَّ رَلَتِي أُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ عشر كانوا عشر عشرة وعشرة هي صديق الله تعالى على عليه kun saapuimme tafsirin Quranin kelimka, avaten aihadot vuosikymppiä kappiilla on kappi kovin jäi. Min nafsiha. Isla Min وعائشة ين كجري أدن بيني إن لجور ما يبنوا إسرائيل فما هي أيضا من جري إسبغ إلى جنا قفكو ذل عديناي إن جنا أمة هان ودد ذل إنا قد جاي وعذارك دون الله في خلقه إلى أدم ليس سراء سنوك لآحنيني يجي بنو إسرائيلها إلا جاءت شيئا إذا بدرت أيها الذين إنا ينسكوا مذاهين ويأمت في عن ليهين باعا وعشرك قبل أبنى أهلا تعالى <تصفيق> حبيو حجري ليسوا أهل كتابك ماها سواء حمانتك وكسي من ماها وإن أبي حمان بذنيهين هدنا فردي في عن إن أن لدي كرين ماها من أهل الكتاب كتابك أهلك سواء كمذا أما اليهود هنغضوا Amanasar Hannahu Ummatun Jama Atumba Lukitabga Kamida Ka Imatun Allah utagen Utagan Yatulona Agrinaya Ayatilla Ila Ayati Saguranka Sala tulka ku Agrinaya Ana Allayl Havenka Sa Adidas Wahum I Yaga O Yasju Duna Yu'minun Lukawa. Illahi شبك حق لقو عابده إذا يوم اليوم ما لمتا الآخرة دامبايسا ويأمرون الدوم ملئة بفرايا للمعروف وحكوناك دينتا وأما واجبا أما مستحضا وينهون كالريبا يددك أن المنكر حق دينته ويحلو إنكري دينتا ديدي من المحرمات والمكروهات أي أمد كالريبا ويصارعون وحا يكودك فِي في الخيرات ونقيالك قديسة أي يكودك دقائيان وأولئك قوة سلمان تعالى كنميد أهل كتاب هذا يهوديهين كعبد الله بن السلام وأمثاله هذا نصاريهين كأصمح أوكال نجاشي وأمثاله هذا خمس كسلمان الفارسي وأولئك قوة الله من أنت سُصوب أمريك مديهن الذين لهم درجات العلا عند الله عز وجل. ما تينوا عبدا شرناي صالح. وفقوا على ذي كرى ما تأدا حقوق الله كاملا. إلى حقي حقيقة مر كل ما نهجته وحقوق العباد كذلك. ما حقوق ذولا أوجته. أي صالح لورنا يا كل كوالدتك إلا تقيم لكالة أولائك من الصالحين. الذين لهم الدرجات العلى يكمده في مركز الله تلمامي أيها الرب سبحانه وما يفعله لا تكاس لصوت المامي وحي أي سمايا ومن خير وناك فلن يكفروه لقد فرماي هدالة الله على خلقه قفقوناك سمايا ونقسى هو يرى هذا هو ببن هذا أنت أولاك ولا المرنية فالمرينايا إن وح لو وصدق الله في قوله إن الله الله يعلم مثقال ذرة وانتكُن حسنة يضعفها ويتم اللدن أجر عظيمة مثقال ذرة ماي كما قال عز من قائل فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى كل خوى ما يفعل وح أي سميانيانو من, من خير وناقة فَلَنْ يُكْفَرُوهُ لَغَرِينْ مَايُو لَغَدُفِرْ مَايُو لَوَايشِينْ مَايُو وَاللَّهَ حَافِ الْمَرِينَا يَا وَاللَّهُ مَحْمُودٌ حَبٌّ عَلِيمٌ أَلَأُقُومُ بَدَنٌ لِلْمُتَّقِينَ دَتْكَ أَلَّا كَبَقَ أَيَوَامِ سَئْبُ فَرِي إِلَالِيَ نَوَاهِجَ بَيْسْكِ إِلَالِيَ إِنَّكَ وَاهِي إن أكرمكم عند الله أتقاكم كل كوكب هو كرامة بدن مركض غرانك أغريت وهذا كيساوي حي مطالبه إلا دون أي لوب أنا أنا واحد دون هالنقطة أنا واحد آخر هالنقطة كما قال عز من قائل وما يتغلاها يجعل له مخز من حيث لا يعتصب وما يتغلا يجعل من أمره يسرى وما يتقل الله عن سيئاته ويؤذم له أجر إن الله يحب المتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون فلوا في الأرض ولا فزادا والعاقبة للمتقين إنما يتقبل الله من المتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إذن مركز دون إيسا وناك الدورية وناك آخرة ألاك عفصنا إيسا إيسا قال الله فضب إيسا قال قال عزمين قائل وإنا لنا للآخرة والأولى آخري أدون بأن إيسا قال فمن طلبهما من غيرنا فقد الأخطأ فللاه إلى آخرة والأولى أدون قال الله آخرا إيسا قال كلك تقوى الوقار كلك مركز الفرسة وحي وناك عدم تقوى قدال كمرين والله عليم بالمتقيم إنه يقاره إلى حدثك كم عرصة سيقاره أوقيه إذو ويدين أينا ملك أحباب المرنة إذو أسقوط لقرينا وأحبب وصدق الله في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعمل ليس هلو كتابتوا معها سواء كوسما أو هما كسما اي صالح اي فاسد كافر يمؤمن وإلا بدا بلأيه من أهل الكتاب اخوذي النصروحة كمدا قمة جماعة كمدا قائمة حق إباكوتا يطلعون أغرنايا ايات الله الى ايديه ساقران اي اي انا اللي هذنك ساعده ساقو أغرنايا وهم إيaga ويسجدون عبارة اللغة مانع وعوة يوحى دون أوصم يوحى أغقيمي لله عز وجل وعاو دليلا لقوله عزم من قائل وسجد واقترب حداد الله ندوده واتدرس وسجوده ملكا سعى الرسول كنير عليه سلاة وسلم بسبنة الماماية أما الركوع فعظموا فيه الرب ملكا تركو حسنته إلى هوينيه وحاطر هذا سبحان ربي يا عليم وقام أما السجود وجهك قالوا لك أدات فاجتهدوا في الدعاء سجود إلى اللغتوغا فاقامين اي استجاب الله كوم ان لنك اقبرا ياهو بارا وكاسا رسولكو يري اغرب ما يكون العبد من ربيه وهو ساجي واحد وليك افقادين اي سي اي اله انت نوشي واحد او دواسي مركز سجود زمت اي اذا مركز اي لهم اتوغا دمت اذان نوشكت اما انت مركز الله وهم يسجدون كرقة عندنا سجود إلى قراءة القرآن إلى قيام الليل أمان الله ماني أمان يرماه يؤمن قارهم هنا يا كجرا بالله خبر قلوق أبيده إلى واليوم مال ما إنت دمبيزا مال إنت على خير دمبيزا أو ويا مرو فرائع أضومه إنت هذا كله بالمعروف ولاقي فران ويانا ونا عن المنكر waa hane kareban xana la sahleley oo adigoo qabood falay dadkan nafsi la lowaynaatay qolka markii qof u xumso mayna yilaar ko iska dafin la yiraa waas la naan laa sagiba laga xabsanay kolka hadawna qiyaama wa hayman doonta dibaato yinaay kamiday كانت دورانا أيو إنه لو إلاء ورشي قيامه كدعوه أيو أو إلاء الحقضان كله يا ربي إيقا قاد كان قلت إلاء وإيديه على العلمي أو إيقا حقه يقول أيوه كان ما ايو اي أقان أني ولقا إمارك من أجي من أقان إنه ما ورمتي لكن لكنني أقول حرامة سماين أيوه ألن أقيت إسنه هو حرامي نايتاي أيوه أقمره يا أركي حقه حانو قلها الأمر بالمعروف وإنه يعان المنكر وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الدين نصيحة الدين نصيحة الدين, الدين نصيحة قيل يا رسول الله لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كل خقف كانت حمّاك وأرقتل إن تروح المبنى نزل حغني مكوله إذا انتهى من كتب الكتاب مكول دعوينا حسابكم قصوا بحدهم من قنيس بني إسرائيل التي لقلوا عن ذاتنا وصدق الله في قوله لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كل كمالك وقفنا حماس مرينا ياهي ككان متفرج عليه وقود هوا ياهي معي لا بديننا لكن انت اجيرته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مين ما نهلك انت اومد ايشعل الينيس او كذا فاسدك او كصالح ورك دليه مين ما نهلك حصولك اساسه انهو جاي عليه الصلاه والسلام كل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وان ان لسهلن ويامر ويعفرا يندك المعروف وناك ويراون وهايكر يا ذا عن المنكر فما حقيسا ويصارعون فِي في الخيرات ونادي وَأُولَيْكَ واولئك مِنَ من الصالحين ادوامها سوسبر ايكم يمدي وما يفعلوا في ايسميه تفعلوا غير كلام ومن قوم إنه الذين كفروا مالك وحي قالها لما أنت الزقودة هدو يهودة إيه هدو النسارة إيه هدو مشرقة إيه هدو منافقة قال إليه الكيتة وحانو كمشكوشا يو. أي طبعا كإضياد مقبحا يددي الدنيا ألا هرتي قيامو حوق ترميح قال تعالى خدوه يري إن الذين كفروا لم تغني حبك ترميسو أنهم حقوا أموالهم حول يالك هذا ولا أولادهم هي عرور ت من الله بوين حاجة شيئا حضيراته وحيو قتري مر في المن يتصويري يا الأول عدومك إنت تكون ناجي أما حولها هذا أما عرور ت هذا أما قراب ت هذا أما أصعب ت هذا دا ياك وجافع كل ما مشكلات لك ولنتي حاجة مجهدة وحكوين دايوا حولها دي إلى عرور ت بعضه يكوه قبلي مشاكلنا كدافع ومعه وحده مالك الإيمان الصحيح والعمل صالح وصدق الله في قوله يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب صليب كل هذا دونه مشقة إلى أكثى آخر اللقى شجعه إن تكبر بعده في الإيمان الصحيح والعمل صالح واولايك كوا حقبايني اصحاب النار نار داتك هدود كلمة ساحبة وحال لقابرة لبل متلاازمانك انس فاروقين كلك كلمة ساحبة أصحاب النار بادين ليري إنه كوار ينواكا جاران او صاحب ساحب كم فاروقون كلك يا صاحبة النار والكافرون نار تي وحاق راضا انت حقباينييسي أصحاب يوسيهن يقا اسو أهلة يقا iyada wuxuu daga taswiirta quraanka wuxuu ka abreynaaarta hooyo kale hooyo ilmuha markay qabanayso inuu ag socdo ama ag jooga kuma aaminto saalinte uu qabato hooyo bug kaliso, beerka galiso hooyaan tan haqa kam mariso sanna haqa kam mariso kay wa man fa ما قاعد ما قشاي ما تقار معناه ود ما هي نار حامي نار شب علي نيزا او كريسو بيهده دبا يمو ايذن ايدا اخويا ايغا اصحاب هي دغمه مأواكم النار هي مولاكم وبس المصير حرمتينا يميناكينا يغريجينا وا نار ايدا غريدين له ايدا بقيام الله ما خله يسوغتو انتن قيبتي ادين لبري يا إذا وعنيت وصدق الله في قوله مركو إذا تلمامها يا لضا كالما إنها لضا نزاعة لشوى يا إذا تدعو من أدبره وتولى حق وحي دبرك أجهدي يا إيمانك كجيسي أي أي أهيارت إلي يا إذا أدبه إلينا قال يا دومه إليه إذا إذكاله تدعو من أدبره وتولى وجامعها حولك كوصي فأوعى الضمد منكسي تكاك مرض حينين كما حجين سله الروح كما صميين بشارئ اسلام كما صميين كل كوروريناينا حرامي حلال الامم الدين كل ذا في غفير تلك واقعسنه تدعو من ادبر وكو حققوا في دبرك وجيديه وتولى عن الإيمان كجستي وجماعة حول اوروريه فؤا مالغي ان مشارئ خير بحين كل كو هوما يالي ان الذين واه كفارو قالوا باي لن ثنيه واحترم ايزو انهم حقولو وحو كدري اموالهم حوليال خودا ولا اولادهم حورتودا من الله اي باوينا شيئا شيان وحده واولائك قوا اصحاب الناس يبي النار, النار تاع هم ايجا فيها النار تسعوده اغي خالدون كو واردون مثل ما ينفقوا حدا واديون كي تجرا وحبي عياني ياقو مارك في المساجد بسايا قاله، ياقو مصطفى جاب بسايا مارك، من جو لا يتعب، عروت الوالد كطلما على، ياقو عروينها يمارك، ياقو مشاري عام امجتث ماينها يا، مسلم كوص ماينها يمارك تي، وحن فقاة كي بحنايان صو صواب مارك، قال تعالى مثال وما شيء المانتي وحول يفقون بحنايان قالا في هذه الحياة. نلاش أوطن الجدة هذا يكون بحنايا حتى رب بحويال إيه حرية أولاً اللي تولن أنك أبغى نينا يلان وحملايينك أي وجه الخير كوب في هذه الحياة الدنيا كمصاري خيرهم تبيلمون لميدها في هذا بيش الجدة هذا صر عذاب وكل عجرو أصابت كل هذه دبىش عذاب ككل عجرو حرس قومين تذبرت ضلموا أنفسهم نبتوضا فأهلا كاتبوا أي ضبايش بارتي كل كلها واحد لو إحياني بحياني نفضادة إلا إحباب قباية حتى ما قبدا أوه قباي إلا مكاكر دريني هاي قال تعالى وما ظلمهم الله إلا مركوا حذي قباي ماوصاً ظلمين ولكن هي هي. وحين أي شيء يظلمون هايقاً ظلمين أنفسهم نبتوضيباً ظلمين وحينكو ظلمين كفرها إيا شركها قباي صدقات قولي اي لا يمد كل كريه يا गाइस بابي وشو يا ميو هي لما صدقاتك يا عملك قد تعملت الى هي قوله يوسف كارو المرينا اول وقبل كل شيء ايمان بوجر والذين كفروا اعمالهم كسراب يقيعه مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به في يوم عس وقد وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا وهذا منصور كل هذا ايمان جر تحقيق العمل كالك تحقيق ما جرده اول وقبل كل شيء ايمان باوري مثالهما شيت المانتي وحوي اي ينفقونا بحينها في هذه الحياة نرشان اوتاني قده هذا الدنيا هو كما كمثال الريح فضيل ايه اللميدياي يا هذا ويشى قده هذا سر كفو دران وحد رافا اما كله دران ويراها أدراً أيها تغيشي بديها دكسولاً أصابت أغيش عذابك وذاتا أما قبو أما كولاً مدين يحيب وحاك كل عيوحي كل عدي حرف قوم تدبرت بكل عدي تدقاسوا ظلموا أنفسهم نفتوض الظلمي بالكفر والمعاسي كو الظلمي فهل لك تغيشي هو حرتقي بي هلالتو القبطي وما ظلمهم الله إله مؤوساً ظلمين وطعمل كودك ولكن أيا شيئك أنفسهم نقفيا الكودة يظلمون الظلمي وكفرك إيا شركك صدقات ودباكيه إياك اللييمي إلا لأنهم ظلموا الكفر والشرك والفساد فجزاهم الله بالحرم مرك إلا وحو أبا المريي جزاء وفاقا أبا القد كتوسا عمل غي يا أيها الذين عمل هدين آيات بدان سوء اغريني لغاناتيكي إن قالاده أما قارهان بنو إسرائيل يهودي النصار أي مسلم كعدو يهي واح مسلحيه وناك أي مسلم أبوما قيهي إن أهل أراج بأهل كجي إن لك عشده أولا أو إلى وح إلا وحو أمره إن تروني سرعة دوم الله أي أولا لا ربي ري سبحانه إنما منون إخوة رسول كوناسي نو قال المسلم اخو المسلم كل كلمه الرميه ان ليس ولا سلام يسكر إس غارن اسقع فيا قالا ذلك قال تعالى خذوه الى ايها الذين ذكر امنوا حقهم لا تتخذوا حيالا لنا بطانه من دونكم اذا مؤمنين فعلا اه وليين قال غقال مودنا هوسنا حق Sitkinä, kun amirin, inegana, arurta inurla ei ja akto, badna, ja Ja että galma, hubara, ja uisk, hubara, ja tofakka, sydän, hamreda, ja tofakka, sydän, ja tofakka, هذا وناهزج إلى المركب قعنت وتركته كليا إذا قعنت على الجراثيم وصهبت إلى ذا ما لصابونكم من صوحة كسمتي ما لا تتخذوا هيا لنا بطانية وداي من دونكم إذ إنكم مؤمنين تأنا معين لا يألونكم كأرض كجافين مياه كأطفال مياه خبلا لوجين إذ إنكم مؤمنين لا إذن, إذن لوجيو أفكار كانت عبزيان حتى أنه قائد دقاغ إله أكوكو الضفر نابنكو كوديده دينكو كوديده أكو إلى أبوات خطنته وعلاك دائنا مرء يربان تقي أحضي ودو قارلا وحيجأليهين ما عانتهم معكم مشاقو بيكا إذنك مشاقدينا يلقو يدينا أو يجأليهين قد وحادبا بدأ إلى الموقتي البغضاء أراد إذين قبل من أفواههم أفضيها الكودة كموقاتي أو أحيالها الكودة الدين أو فيهون الصحو دين تددتك اللوكو إسامات كحدة إذن مانكا كخربتا وردك أي إرادين إذن كودة كسوة بحي أيها اللوغو قبل أيها لا إذين قبان ونفا باكبدا وما تخفي وحا أي غرين أيسو سدورهم إذن الله بيالكودة أيها أكبر كوي وحي عدية سيدان ملكي ربي او حكتو بي حالكو دوقنو وشاقاي اي يا ربي ليجينا لغاجيي قد بينا لكم الاياتين كنتم تحقلوا تسوح قرنسا واركي اذين عديني قرنسا واركي اذين عديني قرنسا واركي اذين قرنسا ادعا منتين جعلاتين سليدييالي قد وحادها بينا إن انه عديني اي بول لكم اذنك مؤمنين تا الايات اياتك اذين عديني واسئ ان كنتم اداتهين تعدلون كوكب جرما، ولأ أنتم باصوتا إلى غيرها هواي، وحلا راح لا يواني نجا. أنتم إذا كان مؤمنين تا إلى المقطع يا جهل الذين آمنوا قبل لوضي هواي. هو أنتم إذا كان إذا لاحظ لا يا أولئك أولئك مؤمنين تاو أو تحبونهم كأنت بدج أشيء. إندج أشيء معاه دليله نبي قاضي بعض رميسين كتاب قاضي بعض رميسين. يقول خير يواناك بالنجعشين ولا يحبونكم يقول ذي المجعلة انت اني مرفان نبقي اني مرفان اذنك النفس اني نهذي مرفان وتؤمنون اذنك المؤمنين تالرميزة تا بالكتاب انجيلية طورالية زبورية فرغان كله كتاب اذنك الرميزة ولا يؤمنون كتابكم يقول قراركم مؤقرة واذا لقوكم هذا اذن لك المان قالوا وحايل ايه امنا حقوق الانسان كان روميني وما مكة لفهم افكوا الله اذين معانينا اياه وانت اللي سورتاق اياه واذا خلو كاها ديو جوب وحي الله وحايل قنين اياه عليكم دلاثين الأناملة من الغير عردك اذين دبركوين كريم ما ينقول وحات هذا الرسول صوبانه موته قال لانت بغيركم عرد اذن ايسا مسلو قبطان وبنت ساوه مقابان كرتاني إن الله معبودك حقه عليم و أبيهي في داتي سدور لا بيال كدهد وحكوثوغن إيا وحبنان كيال ما لفده مسلم كهدوم نيذوه أوفين هذا لقالي يوهر ومرحله إياهو موقفكو دواسده دو حديثا مسلم كابار إيا خلاف إيا موران إيا داقال إيا داعون كدلاعون مسلم إنتو بابا دا سينقنا قال تعالى إنتا سمسكو إن تمسسكم أيها المسلمون حتى إذن تابطوا حسناتوا هناك كنصر وغنيمة حتى أتقال بكاءت كاتل تبقبه هشان فابيه برواقه هشان هرومرسا ميزان ووافقه هشان تسوهم حمان قريني سيحان مية سيدان مسلم كساو قاري وإن تصيبكم حتى إذن كدعو سيئة حمان كهزيمة هذه الليبين جبيو واختلاف وعداء وقحض ومرض أبار حتى إذن كبرفته عمر حتى إذن كذلاء حتى أبداً لنتان إذنكي نفتي النيس غلافتان حتى أبداً يفرحوا ودول عدينا بها سيادة إذن كلا عدي بيكوفر حيان فلك هذين من سيدة إذن لبعه إذن كفلا لما لا أرموذ حتى حقي الجسان إذن كاكا وإن تصبرو حداد القادة ووحي ألغى القضاء والقدرة اي ربي دوشي إي دي نكو حكمي قد قصفرتان فاعدا اما شقالي ذا قصفرتان وحي مصيبانا قصفرتان شهوذا اي اوحى النفط جعشا قصفرتان و تتقو دينتين نكو أكاتانو الى كبغدان لا يضركم دين لذين مايو كايدو ما قرتوضا شيئا محبا شو تقولك اي النحا اذين كمان يا علاده اي فرتلقانينا ايان اي حميهنا اي عوية مالين قفي كيرا ايان أي حد اي صبر يتغوى اللي تنكهلو بيبقى اللي تنسو قارمي لكن ملك صبر يتغوى اللي واباباي امتلا اي ماندون تأتكو قراتي بذر مركي اللي قد قال لما اي اي قاردو كننا اي مسلم كنا سدع بقول اي افرياتو اصبر وصقوى اللي هلي والتي بيه قارد لكن الحد ملك اللي قد قال لما اي awm us elementu dawr kuna hali marke sabari yataqwallaw ayi aw rasulka qoladi ruma kee ayi halka dhaafina nusirna aw ghalibna ama ajiba dagan إذا أصبروا وتقوا هذه إنكم مسلمين تعدد صبرها وقال لك بقايا أن غوتان وقال كول إنا قال وحيدة اللي ما يزوج لكن كل خال وتقوى اللي الله يدين كوايو سيد برت الله يدين جراي وإن تصبروا هذاد القادتان وتقوا الله كبر لا يضركم يدين دي مايو كيدهم قالوا عجر طولة شيئاً واحداً سبب كيان يدين دبي وحوي إن الله معجوس حقا ايا مؤيدن كوبا علما نوجان او قدره او بما يعملو كان وحي حيث ما اينايا اي مسلم كو سمايل ايا خبب علمي اي قدركوكوبا فنجازيه عليه وكذا المرينيا اي ايدنكو نوقدا الذي الى روميه او ايمان صحيح او عمل صوب او الله حسكنوقدا لا يحل الذين ذكر امنوا حفرن ما ييو ان تتخذوها يالانينا اطانه وجي من دونكم اذنكم مؤمنين فاننا حي قلقل همودنا أولادي من نفسي انا مؤمنين سرت مسلكا طار عسينا اسكى الهالي يا قالوا ويا و الى اله وينها و روحك اي ابو ري اي بينيين كل كسيده يدينكم عاد يدينكم نقناين ايها الذين ادرك امنوا حق الروميه لا تتخذوا بطانة بطانه من دونكم اذنكم لا يألونكم كباو طفال مايان خبالا يقولون هي فساد لايذن كوصاً كقابين مايان اويا مالين وحيكود دا لايان سيدا ايديكو كله قوي لايذن كو اخير ساقي لايذن كو ادن ساقي لايذن ودوا وحي قالا لجعليه ما هو الحياد عنيتم كو مشاقوا بيسان ودوا وحي قالا لجعليه ما هو الحياد أنتم كما شقوا بيتا قد بدد محام موقتي البغضاء عرض إذين قبل من أفوارهم هذا اللضاء لأيه كم وما نعى أي تخفي قرنه انترى الآيات آيات كي قرآن كها وإذين عديني إن كنتم هداتين أيها المؤمنون تذكيني برمي تعقلونك وهو حق تعاليم ته بفولية حياتك والليدين عدهي ها هو إنه قول أنتم يا أنتم كو إنن مؤمنين تهبرهم أيو ولا قوانو انت عالك أعداد تنبيه اللي كتبكيني ها إيه أنتم إيه أولا إنتا ووال أنك على شانسي أي نوعنا قلنا أما تقصد إيا فكرات إياه هملة دراتات بحربي لا يا سبحانه ها هوي أنتم إدينك أولئي مؤمنين تحبهنهم كالذا جعشهم ولا يحبونكم إياكوا إذن مجعل وإنا جعشهم واناك بابدل الجعشهم إياكوا إذن لمجعل وتؤمنوا فميسا إذن كمؤمنين بالكتاب وحي ألاسو الدجي كتبها قرآن كالية ماها كالإنجيل والزبور والفرقان وصحفة إبراهيم وموسى كله كتاب إذنك أياتهم إسان إنا جعشهم إن جعشه وإذا قرتعي لقوكم إذ لكم من قالا ذا منافقين ذا قالوا إليه آمنا أن بحق الرميين وإذا خلو حذقار نقضا أمم من لجوا لأي ويانا عبوا وحيقنينا عليكم إذ إنك درسي الأنام فراها من الغيد على درتة يقول وحاته رسول سبناو موتوا قالا لنتا بغيديكم حرادق أفقطان ولنتا حذيرا المرفولين كري أيضاً مسلم دوار قاين كرين مسلم هذا أيضاً بادي إنكرين إستقلت عرضاً إن الله ابن عليهم ربي أقوم بنو إذا تصدور بما في القلب لا بيلجوده وح كسران بالله أقوم بنائي فغيره أولى ركِّلنا كذاراً إن تمسككم أيها المسلمون هذا إيدن تابتو حسنة ونك كنصر وغنيمة وخصب وصحة حداد عافمان إيا قول قال الله قهلي إيا واناق إيا هرومر إيا يجي بيت تسوهم إيا كم إما إياه حداد قول جارتان لذينك وإن تصيبكم حدى المؤمنين إذن كدعض سيئات حمان كحزيمة هديلة إذن جبيو وقحط بسيبا إذن كدعض إياه مرض إياه وح إذن كدعض إياه إيافراح وحياكو كفر حيان بها مصيودي إذن كل هذا وإن تسبروا لبغنات كسرات كريزان وإن تسبروا حداد القاذتان عن المعصية كصبرتان وعلى البلاء كصبرتان يا مصائب يا قضية قدر وعلى الطاعة كصبرتان أو تترك لكم بغداد وأوامرت إلى فريسان نو هذا بكفقات لا يبروكم إذن بريما مؤمنين كيدهم قالوا ذا عجرت ولا شيئا حبا يراثو وحيدا كذبا يعمله إن الله معدود كعذاب بما يعمل قالوا ذو وحي سمينايان وأما قولا أما فعل من الكبر والظلم والشرك والفساد محيط لكم أيه من أكون يهو قدرة أود بولا ذلبا كقوله أف يجازين على ذلك وكافل مرينا وإلى غدوة من أهلك لقبل الله وأكثر من ستين آية وحيكاة ليس غزوة أحد بيكاة ليس سياب ليود عزي فلك أمثلنا وحيوتها وإن تصبروا وتتقوا وبدري أحد لفغزوة حقيقة هاي بدروا الله صبري إلى أهضان اللقبق وخالفنا ملعين سيد النبي وقرشيها لما المريي إلى نقول بها احد مخالفة لهذا شسو الكبال لك رب وركي واركيسيبال لك بحي إذن والجابي ببعث اعتمد آله تعالى فدوح يوذكر أيها الرسول الكريم وحده ما دوشه اكتا اذ قور تعد غدين تكل لهذا جرماده حقه من اهليك حاسكا اغي قور سبحن ماهو من اهليك اذا هذا او مدينة جوكتو ايادك كل لهذا جبل احد بالوك مرك الله لهن ماش على تجيه خصور كسيلا سميني مقدماتي وهاي غزوة توحد ما كلا سمينا ييه خصورك علي سلاط وسلاء وعور ييه وحير المدينة مع المنافقين وحير محيم يلا قالوا وسدو شال ليه عبد الله بن أبى يعير رئيس المنافقين مقالة المدينة تاريخ لها قل صور ارتلكوا ما قولوا يسألين لكن hadan waba xano oo andimada culka ugu hordhagnay way dhihi jirtaa in aan wadkaana in lagaadkaad labada aniga oo khibrada hore ka an baqada yamka dulay waxaan ku talinayaa in aan la biin magaalada madina aanu joognu haddii no soo wareeraro xurunta ee Kassulka siirrät sallakunna. Ashahaftarakbal, aktiivinen, haleminen, galva, makakas on jousen, oi madine, no, oi, luultavasti on kuukautinen, se on vialla, no, maille, ehdolla, jos on maille, oi, haudan, oi, haudan, oi, haudan, oi, haudan, oi, haudan, oi, haudan, oi, haudan, oi, haudan, oi, haudan, haudan, Kesunsa on lakuna, ina lakuna, ina lakuna, ina lakuna, mrkha, dakkisida, uba, sei, veli vaattega, gara, gara, on gara, senä, kuliga, mrkha, neviga, se ما ذي حد يا لأيار رسول الله خانه خليه خاله ما تيجي دواعك قصمه لي أنت كجوجن ما ذي حذر ما ذي حكرته لي من الله إلا بسوي وصبت يسيقته ما ذي حد دورته إن قصمه لي إن جي يوم حكبي عقده مركب لبعض ناس إذا صار لي عليه كل كمركب إذا ما ذي النبي قد ياريه كلبه ميل جيء إذا حواليكم قفا كلا أيابه لا حد إلا مرايح ذبلكي من دون تصدقه بقول ومنافقين تيه ياجيري يا نعلمو قيد تانا الله تبعناك أنك قد قال نقا هده يقول يقول يقول يقول هاي ينبال لقاتي قوارت الله سموغضي ومنعن كوحد ليسوغوطي أي شدح بقلو ننقوطي تاسانا اقود درم عيدما دبات خذنا مادا خدنا اللباقلو وعيدما دي أصحاب تانسار لنمعارضية بنو سليما أيها إنا اللابتان دمعي لكن من نقوين كل إذا ما أتوين بأو عليك قال تعالى واذكر أيها الرسول الكريم وماذا وحظو سيكتا إذ غدأت مركات جرمادي من أهلك سيارك أجيما الديناء كتاكتاك تبويه أذيك أو الدجينية المؤمنين تذكي ألغم أصحابتها مقاعدة سلقيات الدجينيسي للقتال فقالوا سلقيه إذنك هل كان قرأ إذنك نهل كان إذن نهل كان والله معبودك حقها سميع اللهم أغلبًا لجميع ما يقال وحلف أحد إلى إليك عليم الله قوم بدل لجميع ما يفعل وحلف سميع إلى إليك وما يوب مر بحلو قريه في الغروب أنت قال لو وقع بنية إدحمد مرح أيضا مع ذي وعفاتا لبقو الله مسلم أنت كميرة بنو سلما هي بنو حارثة نال سار كميرة وجيشه لبديس درف جري أي واحدا عن Qomin kumbininka mommini intay dinkama da antasarayni filiyoba inay biqano din tay banjaran madinaku noqdan wana gorta abdullahi ibn ubay 350 ul laftay gal awalnawa yarayn oo kun baanahay 350 baan noqday 700 kuwa iney noqdan bay dambayn masaba'in walaa maqbiit laba ayawaliye huma ama ween loo يا بنو سليما امرا سر كاميدا ولا دعوا لي ناخذ ما مولاي وقلبي غير هكايه وعلى الله يبوينا كركي فليتوكل فعسكن المؤمن انت حق الروماي وحي وحياس بابا او خيشه ولا ديارنا يا خبر يا حق يهم يا جدي يا دو يا ذات مركي لا ترتيبيو حدا نوقعك لو عسكن مايو الا الله عسكنا مركاسوك كل كواسيده وحاسباب الدب لو دغي ماي اذن اسقند عينن فرنا قادن وحنا اسكو دوين متوكل باناه متيله متوكل باتاي واحد بنجر لكن مركو النبي عليه يس لاطو وسلا اذن ما لا اسكو دوو ودياريو مركاسيل قع ما اللهم كل كاسو منزل الكتاب ومجري الصحاب وحازم الاعزاب أحزمهم وانصرنا عليه هذا مدينه وديعه مركزها قوة الله هي قوة المؤمن اسكت برميسه كل قال مشى محاويه وعلى الله اي بوين كركي فليتاواكل المؤمن انت عقر رميزي ولقد قد وحدوا نصركم الله حد انه اذين في بدر في بدر فقال في بدر ما الله يدينك الجاري وأنت مدين كمومين تأديلا مركز دب لحسن بعض عيدانه خبكنة يرجينا وأعلن وأحيرو معدودها مع ذلك الذين جاري الصبر وتقوا الله الذين قالي يفسقوا الله إلى كباقة إلى لي وح الله يدين فري إسكى إلى لي وح الله يدين كربي لا لكم مدينين إن تشكروا إلىكم وإذ وقت حص أيها الرسول الكريم الغداوتك دوتك اللهضي من أهلك حاسك أدغى تبويه أدغى تجين المؤمن المؤمنين أنت أبرم أيسك مقاعد دفايسيو أي تجين أيسك للقتال تقول دفايسة مقاعد واملاعي دماذا أي كلانو تقول الله أكبر قل كأسلقي يو دفايسوي مقاعد دفايسيو للقتال تقول دفايسيو أنت مؤمنين تجيسي والله معدوث حقها سميع اللهم أغلق بضان عليم أقوم بدون إذ حمد مركي دمعبي طائفة تاني اللبك واحد ومنكم إذنك إذنك ماذا أن تفسل إنا والله إبه أيّا وليهما ما مرهو ظن غضب نيذو ذيات كي فعلى الله إبه وينكركي لا على غيره أحد كالورك دف فريعة واكل أعوذ كذلك المؤمنون انتحق الرميسي ولقد وحدب نصركم الله اللئين إذنه لي بالبدر في بدر واشا بدر لئي قال الخذيب اللئي إذنكوه لي ساسبر يتقوى الله إذنكه لي وأنتم إذنكو أذلة مركب بدر لقودك قال لما هي أدوك الإحسن لقلة عددكم وعددكم وتفوق العدو علي في الذي نوا قبك نوائره قريبك نوائره ألكن سدح قربه إذن لك أو كوانا كن بايا كوانا سدح بغل إذن كن إياه سدح بغل سدح قربه وأنتم إذن لك أذنكو آدمرك أوليتو فاتقوا الله لك بقى لعلكم مبنزين تشكرون إلا إنه تكون مع هذا نقدان إذن تقول ما idan madina Rasulka ka u diyaray kurzi ibn jabir al muharibi yen leey ay abu qiyasati midu halayri quraash buu iidama ku daraaya asaarzi markaas oo gaawor wala ku kurzi qaaydama sawwad hadii la isudulsado marka waa nala wiqaya nigaas rasulku yiri hadii quraash kurzi iidama ku sobeeriyo malaa'ikay bay yimaani ما أصوى إذنكو ما في الوقت تقولوا أيها الرسول الكريم أطلحي للمؤمنين إنت على رميسي أصعبت أطلحي مالك اللي فين يري كرز ابن جابر باع إذا ما صوى وقراش مدد إيا إذا ما كو صبرين أطلحي أليك فياكم مؤمنين موصا إذنكو في الليل أي مدكم إنو إذنكو كرديو خبوكم إذنك الرب في ثلاثة آلاق صدعكم من الملائكة كمدة منزلين الصمد اللقاش ودجيو فلا إذن كنفلا ولبسيد يوهر الله شغي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فلا إذن كنفلا إن تصبروا حدادوا القادة سيد يوهر الله إذن فري ووتتقوا أدالك بغدان ويأتوكم كرزي قراشي مادان من فورهم ساعدوا بهذا أنك جرنوا هذا حداء يوم جدكم وايدكم كبيرنا يا خبوكم خبيقين ثلاثة آلاف ولعي ل 5000 سنكم ام ملك بهدر سودا قيسه ومث كلييده واذا ملك كرسي يا غراش مجوجين كرو مثكم من الملائكه كامله قوه ومصومين حق يبلغ على علامهيه وني وفوق ذلك ملائكه اي بشر كذا حقا يتكلمي نصر جعل ذو كجرة حدوه لا دون ملاج له أن إياه بشر له أن بوظيدين كرجعه كان واه دوجاتين وكفل الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وما جعله كرنت اللذين كورد الله أبا موسين يالن وأمسد عقل أمسن كون لينكوس كردنايو أملاقيا إلى وح كرب موسين كان يتوحوي علي إلا بشرة فرح فرحقلين لكم إذنك مؤمنين تالي إذنك فرحقلين أيو حدى أرى اكتبين نوهي إن عدماتو إذنك بذن يهي أو إياقنا وأتضير وحفاهين أي نيادا قفين قال هذا إذننا أتى إسلقوا دايسين وانا لقى بذن يهي وارتوى اللي إذنك فرحقلية إذنك قال ذي كبذن إذنك أكون كله إياقا مسلم لا إكتي أو سنكونا إيهو لتطمئنا إيه حاسيسو قلوبكم إذن كمؤمنين تألا بيالك إن إذن برمجاج ملايك تلقي إن كو سوكر إن كو حاسيسو أيهم بأل الله عليه وإلا كوشي كاركارك ملايك محرنا ملايك محرنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله قويا عزيزا كل كحيدا ماذا إبنا وحيقانوا لساقوا هل مالك وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما النصر كرقارك معها إلا من عند الله ألاك تماهانا ملكة كنسية كرقارك كمي مادان الله العزيز كأذك أضمض الحكيم ما ملكة ونأكسا ليقطع ألا إنه قويه طرفاً من الذين وحيك منه كفاروك ألوبي أو يقار لديله أو يقبتهم إنه دليل O fiin gallimu ei kallotun lapsa. Xaivin iega oh hinga. O, o halpkuu aawai kofka kosema rkuusa myso. Ihdad nsa myso. Naf iemali ja bagido, baido. Vihin merkei uhkavan uai. Os banger nudo. Hinga laira. Ivatana uakuda hda. Kullama jari. Kolkai iega kossa. Iedulanka sa myso. Kullanbai nudo. Hush. اتقولون هي للمؤمن تكال الرمي علي فيكم مووصلين كافنين اي مدكم انه اذا كن باديو شدكم ربجي ثلاثه الاف كن من الملائكه كمده منجل حاجه بلغت دجيو بلاءل كفر ان تصبروا حتى دول قاعده او طاعده كدول قاعده معاصبه كدول او أو أمرت أن واهدا إلى لسان أو أي جاردي مدن من فورهم من ساعتهم هذا واحتج حد أنتو جنو يمدكم وحويذ قبضين ربكم الذين كربجين بخمسة آلاف شنكم بويد قبضين كان كنامدا من المراية كمراية مصوين لا على نيره بقارا يحنان قارا يهيبت عليه شيء قارث أبى حظه لما جعله كربنتي انت ما وسن يلي الله ايه الا بشرا فرحقين بويا لدرت لكم اذا كنتم مؤمنين تعال الذين فرح غدنا يا يا وريتضمنا في العزيز قلوبكم لا بيالكينا به امدادك وما نصره gusts ماها إلا من عند الله الاك ما الملكة الملك كما يمد النصره اللي, اللي هي العزيز كاك ادوم الغالب على أمره الحكي في سننه وفي تدبيره وفي جميع تصرفاته اللي يكون حق مبضنا انقف بكبه اشي الاركبة نشو كوابونيه بقاييه ليغطاها اللئينو قويو طرفا قوماس من الذين كوي كميدا كفروا قالوا بي او وحي قيرا لو ترك لي لو ارجفو او يخبتهم وحي اللقفالا ايو اما داو اعماينا او الادو او قدن بيسي فينقلبوا اي قارلا ماشي كيمادين كل ابتان خائدين iyago hunga laysa la camera amrishay uu uu haddii rasuulka daawada ku gaaray alayhi salatu wasalam oo foolna wa laga jabiyay wajigana wa laga dakhray waxa kale oo la baafiyay in aanu qurux badna qiimne badna mis'ab ibn umayr leeyra ayey gaalada قولك عن نبيك عليه الصلاة والسلام مالك بيقي وجيك كباحي وإن دحق لي يوجي لي كيف يفلح قوم خضب وجه نبيهم بدم نبيقي اللاضري أي فميل حايا أي غائل حايا أي حنون لها أي حق يوضا تصلها تتكووجيه سيبيك دادي سيولي باني قال تعالى فبيوحو يري لي ليس ما لك أذيك الرسولك من الأمر ترى هذا شيئ انك مليك داور كانجلي يا له النبي محمد كل كفى سبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء واتصرف لينا في الدنيا ولا في الاخره اي بالله لا مال لا النبي بان الله ولا الرسول بان الله ولا مغلوب ملك بان الله حي ولا جميع المخلوق بان الله حي النبي يوحى له ليس ما لك هذا رسولك من الأمر ترى هذا وحدايا يا مامولك أو يتوب حتى يتوب إن إيه أخطوا بالأقبال عليهم قال هذا وهدوا الرباكوا ونقوا يأل سبحانه ننكره أو يعذبهم أما الرب هو النار أيه فإنهم إياه والمون تدقى الدرمو ولله ألاك هل ما في السماوات إلا الريال قدود وحاكسوغن أونه وما في الأرض للا الريال قدود وحاكسوغن ألاك هل يجيب خلقا أبوريس هل ديتاي إسراء عبورة وملكا حديها نشتهاي إسراء هنتو تدبيرا حدي ما ملتهاي إسراء ما ملوى عكما حديتا إلا عكما إسراء ورزقا إسراء عن تسييا يغفروا وودافئبا لمن قفك ويشاو لدونه المغفرة له إنه أدافق قفكوا دونه وادفا ويؤذب الله وانارا من قفك ويشاو لدونه التعذيبا له إلا عذابه والله إبغفورا ألا دافت بذا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدى شحيم بالمؤمنين انت الرميسي الرعدين ألا أنحر يسبلون يا أيها الذين دك أمنوا حق الرميي لا تأكلوا عنين الربا خبادا إسكيلالي خبادا لغة الأزيادة سرعكا خباد الله يوقفت أنت خبا فضل والربا النصية لبدا سيوقفت أنت خبا الفضل لك رده ريسه وحيدا على أمارك واحد ما شيئا لتعامل كماليك الجحاب والفضلات والبر والشعير والتمر والملح ليحدا شيئا ما شانتا شيئا حديث كنبيك وكودا واقعي كوا أمارك الله يسكوك كذانا أيوه إلا إصدارياتي إن تبديك لبداس حرام الفضل وزيادة اللك ربطته هو تأخيره تبديك يدن زيادين وحال غضا مثلا بمثل إن إسلاغيه مركانا لكالا قدومه أما عرفة النسيئة وعمدا ميدا إنه إنه نقيني إنقف مسكينة جوان ما ساقا الله سيئو وقتك اللقوبة اللامي لكالا رو إساقيا إعتبارتكو ياراتو أخر وزيد اللي يراء المدده الدموكي وحادي ساند كالايقا لك جوانا جوان, جوان كالا قدرس مركي ساند كالا رو سوايانا لما جوان قدرس الدموكي العاف المضاعفة هل كي جوان محول نقون يا باقل جوان بكارع انتو كدما نحبال قولي قولك هم بتاريبا نصيا ايه كدران ايسا ديبو ديك لو حلو قو ديك ايينو نقينا لفضا مزنا خير مالك لفضا بلقفو قادو يا ايها الذين دد امنوا حقرهم ايو لا تاكلوا الربا في باحا حنين ألعافا يا ذو الله بلا مضاعفة انتو اللسي يمسكين كدور قول الله بي ايوه ت إلهينا بورته با لعلكم تفلحوا لكي تفلحوا إن هذه لبات ضربت النار نار إلهي التي نارت وإدت نضربي للكافرين انت حق بيني سي الله خذ وركي يا رسول خصولك وركي زياله حداد إلهي يا رسول وركه يا شان وها هو لعلكم إذ نمركم مدنين ترحمون إلى دنيى آخر اللمدى لكن كن حريصوا ليس ما لك هذه الرسول من الأمر الثلاث شيء شاهم وحكملهم أو يتوب حتى يتوب إلا إلا كتوبة الأقبال عليهم كالاذا أو يعذبهم أما أون نارو فإنهم إيجا ظالمون وأكار درسلين ولله ألك اللي كلي جيب ما في سماوات إلي يلقوده دو حاكو وما في الأرن إلي يلقوده دو حاكو سوغن إيقوني بها ألا أفور توحان طوام مامولا إضلا للاماركو يغفرو إبواه دافا لمن ضدكه يشعه المغفرة دافد له دافا لدونه له منك ويؤذب إبواه نارا من روحه يشعه تعذيب عذاب أبيد لدونه له إسكال عذابه والله أبي غفور الله دافد روح بذن روحه هذا ثابة جفكا كالنغضي وأمنحك الرمي وعمل صالحا سمي ثم تداهنوني خحيم الله نحريس بذن للمؤمنين أنت على الرميسي يا أيها الذين دخل آمن حق الرميض لا تأكلوا الربا شبه عنيه أبعافا يدور رباط للأبلابي مباعفة مسكين كويكسي لقول الأبلابي أوت قل الله كبض لعلكم تفلحون لكي تفلحون إن دليفان تنترتت الشقي لعلي خبطة خبنا وربطة أوت قل النار شقي لعلي النار الله تنارته وعدد للدياريها ضعيفة ضربانتها للكافرين انتحق دي دي لا ضربي اسكا الالية واطعوا الله خبي وركي يالا قرر رسول خسولك وركي سن عمرا ونعيا فرايا اما ذن كربايا او قل هذا سمع لعلكم مدني ذن والله أعلى.